Zainab Zainab Zainab Zainab Zainab Zainab Zainab Zainab Zainab Zainab Zainab Zainab, Zainab, Zainab, Zainab. لا تخلق لي زيانا بمن دمى وجروح وبلا وعد عك ترجو قضيتها لا تقعدها قضى تطفخوها وقوف لا تحدب بشعرك بحر وكفتها لا تخلق لي زيانا بمن دمى وجروح وبلا وعد عك ترجو لا تقعدها قف طف وخوها وجو لا تحدب بشعرك ظهر وقفتها لا تحدب بشعرك ظهر وقفتها عوج اشفاه فمك خليها تقعد ما يا هم المهم عدل تكون والموزع الوحيد لهذا الإصدار سيد حاكم الغالبي وعباس الخزاعي زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب زينب عوب الثكلة ذبه ويعدها هدوم بيشل على التربة تعوف قصتها ديشل تسجد و يتذوب الهالليل و قاعد الشمس تستلم سجدتها ثوب الثكلة, الثكلة ذبه و يعدها دوم ديشل على الدربة تعوف قصتها ديشل تسجد و يتذوب الشمس تستلم سجدتها ديش المنيج وعايتين تشعر بي تحسها بيوم تنزل جبل لقمتها تحسها بيوم تنزل جبل لقمتها تحسها بيوم تنزل جبل لقمتها ذهب الله بس مشغول افغر الله زينب شغله شغلتها جف دم وردتها وحطت التسبيح حتى البيه يفطر بس عبادتها ديج اللي رايحه بذكر الله بس مشغول أفغير الله زينب شغله شغلتها جف دم وردتها وحطت التسبيح حتى قلبي هيبتر بس عبادته حتى قلبي هيبتر بس عبادته مو ما بتطلع العرش باك حسين لكن ما شتمه وعطر دمعه لكن ما شتمه وعطر دمعه Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab Zaynab خاذت صمه من الطف بخر لارض الشام حنضل هوا الشام بريج ريادها نعم نفس الهوا بس فاسألت دعوني تتنفس هوا البيعطر أخوتها خذت صم هوا من الطف بخر لارض الشان حنظل هوا الشام نعم نفس الهوا بس مسألة دعويين تتنفس هوا البيعطر أخوتها تتنفس هوا البيعطر أخوتها ما شاء الله تراب وهلت على الراس متربج وخيالك مو قيافتها متربج وخيالها ما شاء الله تراب وهلت على الراس متربج وخيالك مو قيافتها كانت كشغل حوره جننت شوف او تتمنى كشختها الهوى منه وقفت صيحه تريد تلقاع انا كان شادهدني شالتها انا قال شادهد شالتها ترى بلون الله كانت كشغل حوره للجنات شوف وتتمنه كشخذها الهواء منه وقفت صيحه تريد تلقى الناقه نشادت من شلون شالتها الناقه نشادت من شلون شالتها على ليالات الطم يخدني حسين تشوت توموق نن على خيمتها بشوت على خمةها قفت كذبرت جلد النار عين النار لسا ثار خزرت احتس شادر الخيمة وركو النار قبت عواله وذخان شردد خيمت هو قفت كذبرت جلد النار عين النار لسا ثار خزرت تسجادر الخيم وركض جيد من نار قف في عوالها ودخان شردتها قف في عوالها ودخان شردتها الراويقو الحرقو كل خيمهم ليش بلت خيمة فنها النار وصلتها نار مرت رغد بهيتام ابو الليتام يا نار قدرت تحرق عبايتها يا نار قدرت أحرق عبايتها يا زيناء يا زيناء لا يا زيناء يا يا زيناء لا تخلق لي زيناء الأداء والألحان والهندسة الصوتية أحمد الطائم كلمات الشاعر المبدع أحسان العجيلي تم التسجيل في ستوديوهات النبرى الحسينية للإنتاج والتوزيع الإسلامي الإخراج والتنفيذ نشوان النصراوي النشر والتوزيع الشبكي حيدر هاجر وعباس البصري وصالح العقالي